اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد السلام عليكم بقي عندنا من الامس فقط بيان الاشكال على المذكور على الدلالة الاقتضائيه الإشكال يقول أنتم قلتم أن الدلالة السلام عليكم الاقتضائية هي ما يتقلبه أو يقتضيه فياق العباره. لأجل تصحيح أو صدق تلك العبارة في إعطاء المعنى المراد هذا بالأمس كان ومثلتم لهذا بمجموعة أنثلة منها هذا المثال قوله تعالى واسألوا القرية صحيح هذا المثال واسألوا القرية التي كنا فيها والعيره التي اقبلنا الى اخر الايه السلام عليكم خب انتم قلتم هنا لاجل تصحيح هذه العباره واسالوا القريه قلتم القريه لا تسال فلا بد من تقدير واسالوا أهل يعني لا بد من تقدير اهل قلتم هكذا اما ان نقول بحذف مضاف في الواقع هنا اهل هي المضاف واسالوا اهل القريه هذا شكل كان معنا او قلتم لا نقدر معنى اهل لا نقول بحذف المضاف وانما نقدر معنى اهل تقديرا مجازيا هذا واضح بعد فهذا مجاز وقلتم ايضا في امثله كثيره على هذا الكلام اذا قال الانسان رايت اسدا يخطب هنا رايت اسدا يخطب ايضا تقول هنا لأجل تصحيح العباره لابد ان نقدر ان الاسد المقصود هنا هو ادل المجاز يعني رجل الشجاع اذا قلت رايت اسدا يخطب او كما قلنا بالأمس رايت اسدا في الحمام مثلا أو رأيت أسداً يجلس على الكرسي مثلا هنا حتى تكون هذه العبارة صحيحة لا بد أن نقول يعني لا بد أن نقدر أن المقصود هنا هو المعنى المجازي للأسد وليس المعنى الحقيقي للحيوان المفترس ليس المعنى الحقيقي فالمعنى المجازي فلا بد أيضاً أن نقدر لأجل تصحيح العبارة. في القرية قدرتم مجازا هناك في القرية يسمى المجاز الإسنادي لأن السؤال في القرية اسند حقيقة إلى القرية ومجازا إلى أهل فاسناد مجازي هناك أو كما يقول أهل البلاغة الإسناد السكاتي أو المجاز السكاتي كما يسمونه هذا ليس موضوع الكلام الكلام هنا أنتم في الاهل قدرتم معنى المجازي وفي الأسد حتى تصح العباره قدرت المعنى المجازي ايضا فعلى هذا ادخلت بالمجازات في الدلاله الاقتضائيه مع انه ثبت عندنا في المنطق والأصول ان دلاله الالفاظ التفت الى الاشكال ان دلاله الالفاظ على معانيها لا بالمطابقه حينما اقول رايت اسدا هذا بالمطابقه يدل على معنى الحقيقي ذاك الحيوان المفترس وعندما اقول رايت اسدا جالسا على الكرسي او في الحمام او يخطب او إلى آخره بالمطابقة يدل على المعنى مجازي هنا أيضا فدلالة الألفاظ على معانيها الحقيقية أو المجازية من اقسام الدلالات المطابقيه كما قرأنا في المنطق وأنتم هنا أدخلتم دلالة الألفاظ على معانيها المجازية في أي دلالة؟ الاقتضائيه والاختضائيه من اقسام الدلاله الالتزاميه للمطابقيه ما عاد الاشكال اتضح لاعيده مرة ثانية واعيد الاشكال مره ثانيه خب الاشكال يقول هكذا التفتوا الى الاشكال صحيح هو صغير لكنه لكن معناه كبير المستشكل يقول أنتم بالامس قلتم الدلاله قلتم بالامس أنتم الدلالة الاقتضائيه شنو معناها قلتم هي تقدير ما يقتضيه سياق العباره بعد هذا معنى اقتضائيه قلتم الدلاله الاقتضائيه هي ما يقتضيه او يتطلبه سياق العباره من تقدير قلنا بالامس من تقدير او تاويل ليش لماذا لاجل تصحيح معنى العباره اذا قلنا واسالوا القريه ولم نقدر شيئا يكون معنى العباره غير صحيح لان القريتان لا تسال انما الذي يسال هم اهل القريه فلا بد أن نقدر لا بد ان نقدر معنى مجازيا واضح نقول هو المقصود بالسؤال والمعنى المجازي هنا أهل فإما نقول هنا أهل حد حد في المضاف لأن الآية كأنها تريد أن تقول واسالوا أهل القرية فصل مضاف ومضاف إليه أو نقول لا لا مضاف ولا مضاف إليه إنما بتقدير نحن نقدر ليس هناك معنى كلام مضاء محدوف لا نحن نقدر معنى المجازيه وهو أهل أيضا وهذا حصل المعنى هذا التقدير تقدير مجازي معنى. نحن نقدر مجازا فكأن الآية هنا اسندت السؤال حقيقة إلى الأهل إلى القرية ومجازا إلى أهل القرية فهنا اسنادان في السؤال إثناد حقيقي إلى القرية الآية تقول اسالوا القريه هذا حقيقي بعد في اللفظ واسناد مجازي نحن نقدره وهو اهل القريه هذا ما راح يصير هذا المثال فهذا يسموه مجاز في الاسناد لان الاسناد حقيقه في السؤال للقريه ومجازا نحن قدرناه وهو اهل القريه مثال اخر اذا قال المتكلم رايت اسد مثلاً يخطب هنا حتى تصح هذه العبارة ايضا لا بد أن نقدر هنا نقدر ونقول أن المقصود بالاسد هنا ليس الحيوان المفترس وإنما الرجل الشجاع فهذا قدرناه نحن ايضا على هذا الكلام أنتم أدخلتم الدلالة عفوا أنتم أدخلتم المجازات في الدلاله الاقتبائية بينما نحن قرأنا في المنطق وفي الأصول مرة أول الكتاب أيضا قرأنا أن دلالة الألفاظ هذا هو الإشكال أن دلالة الألفاظ على معانيها الحقيقية أو المجازية أيضا بالدلالة مطابقية وانتم ادخلتم المجازات المعنى المجازي في الدلاله الاقتضائيه والدلاله الاقتضائيه من قسم الدلاله الالتزاميه وليس المطابقية فكانكم اخرجتم المجازات من الدلاله المطابقية وادخلتموها في الدلاله الالتزاميه اتضح الاشكال من الناس صادر الإخوة سيدنا الجليل، سيدنا واضح الإشكال صادر سيدنا،, سيدنا. اتضحه، خب الاشكال صار واضح الآن سيدنا العابدين، هذا الاشكال، فما تقول أيها المصنف المصنف يقول في الجواب على هذا الاشكال يقول حينما قلنا ان المجاز في الاسناد او المجاز في الكلمه من افراد الدلاله الاقتضائيه لا نريد ان نخرج دلاله الالفاظ على معانيها من الدلاله المطابقيه وانما التفت المصنف يقول هنا عندنا شيئان وش واحد هنا عندنا نفس الالفاظ مثلا رايت اسدا وهنا عندنا قرينه اعيد الجواب المصنف يقول في قول القائل رايت اسدا يخطب او جالسا على كرسي او في الحمام الى اخره هنا عندنا شيئان مش واحد هنا عندنا نفس الألفاظ وهي رأيت أثدا وعندنا قريبة التفت فإن قال قائل هذا هو الإشكال فإن قال قائل إن دلالة اللفظ على معناه الحقيقي هنا خل حقيقي ما موجود من عندي هذه على معناه الحقيقي والمجاز على معناه المجازي من أي أختام الدلالة من الدلالة مطابقيه ايها المصنف فكيف جعلتم المجاز هو الإشكال الاشكال فكيف جعلتم المجاز من نوع دلاله اقتضاء واضح يصير كم من الاشكال والاقتضاء من نوع الدلاله التزاميه الجواب المصنف يقول نقول له إن قلت قلنا لك نقول له هذا صحيحا يعني دلالة الألفاظ على معانيها الحقيقية والمجازية بالدلالة هذا صحيحا يقول المصنف ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاقتضاء ليس هو انتوا قدروه ليس هو دلالة نفس الألفاظ لا لا لا وإنما هو يقول هو دلالة نفس القرينه هو دلالة نفس القرينة المحفوظ بها الكلام على إرادة المعنى المجازي من اللفظ لا, لا دلالة نفس اللفظ عليه صار واضح العبارة لو أعيدها مرة ثانية واضحة نحن حينما قلنا أدخلنا هذا النوع من العبارات في دراسة الاقتضاء بوجود قرينة هاي القرينة محفوفه بالمقام تجبرنا على التقدير تجبرنا على تقدير معنى أو نقول بحذف المظاهر سيدنا سيدنا صار واضح إشكال هو جوابه. قال لا دلاله نفس اللفظ عليه بتوسط القرينه لا إنما القرينه المحفوف بها المقام هي التي أجبرتنا على تقدير معنا أو على أن نقول هنا وسأل القرية لحدث المضار التظاهر حتى نذهب إلى البقيا أولى على الم... على المعنى المجاجد. أو عطفاً على التقدير، أو عطفاً على نفس التقدير. وإنما لوجود القرينة المحصوف بها المقام اضطررنا أن نقول أن المراد هنا ليس اللفظ الموجود في العبارة. وهذا يصير. واسأل القرية عقلا من أقبل أن المسؤول هو القرية. فهذه القرينة العقلية تجبرنا على التقدير. ها فادي؟ فادي؟ توضحنا؟ والخلاصة أن المناطة في دلالة الاقتضاء شيئان يعني هم الشرطان ما قلناهما بالأمس الأول أن تكون الدلالة مقصودة يعني للمتكلم والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح بدون القرينة قوله وسأل القرية إذا لم نقدر الكلام لا يصح هنا ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظاً مضمر مثل واسأل القرية أو معناً مراداً حقيقياً أو مجازياً فقوله رأيت أسداً يخطب أو بحراً إلى آخره ما تفرق بين هذا وذاك؟ الثاني دلالة التنبيه وتسمى دلالة الإيماء أيضاً وهي كالأولى في ماذا؟ في اشتراح القصد فقط شرط واحد في اشتراح القصد عرفا خذ إن قلت والشرط الثاني تصحيح العبارة يقول ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحة الكلام عليها على التقدير وإنما سياق القل سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته وبهذا تفترق عن دلالة الاقتضاء لأنها كما تقدم الاقتضاء يتوقف صدق الكلام أو صحة الكلام عليها ولدلالة التنبيه موارد كثيرة منها الأول ما إذا أراد المتكلم بيان أمره فنبه عليه بذكر ما يلازمه أقلاً أو أرفاً كما إذا قال القائل دقة الساعة العاشرة فكذا قال لكن بهذه العبارة أراد تنبيه الطرف الآخر إلى أمر معين دقة الساعة العاشرة مثلاً حين تكون الساعة العاشرة موعدا له يرد له موعدك وصل موعدك جاء موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه ما زال وقت الموعد جاء بس قل الساعة العاشرة وصلت انبه ترى الموعد وصل وقته او قال طلعت الشمس مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ لبيان فوات وقت اداء صلاه الغداد صلاه الصبح وقتها بعد أو او قال اني عطشان للدلاله على انه يطلب المال الى اخره من العفلات ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائده مثل ما لو قال اخبر البخاطب بقولك إنك صائم لماذا لبيان انه عالم بصومه ومن هذا الباب أيضاً الكنايات إذا كان المراد الحقيقي مقصوداً بالإفادة من اللفظ ثم كنا به عن شيء آخر فهذا باب واسع لدلالة التنبيه يدخل فيها الكنايات اثنين ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه علة للحكم أو شرطاً أو مانعاً أو جزءاً او عدم هذه الامور فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء عله او شرطا او مانعا او جزءا او عدم كونه ذلك ذلك مثال مثل قول المفتي أعد الصلاة بس أعد الصلاه ياتي شخص الى الامام الصادق عليه السلام ويساله سؤال ثم الامام يقول أعد اغتسل فوضع فخر يقول فقط في الجواب أعد الصلاه لماذا لمن سأله عن الشك في أعداد صنائية فإنه يستفاد منه أن الشك المذكور علة لبطلان الصلاه وللحكم لوجوب الإعادة فقوله أعد علة يريد يبين أن علة أن الشك في الصلاة الصنائية علة تامة لبطلان الصلاة مثال آخر قوله عليه السلام كفر فقط كفر لمن قال له وقعت أهلي في نهار شهر رمضان قال له كفر هناك كلمة كفر يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول أن المواقع في نهار شهر رمضان علم تامة لوجوب الكفارة فإنه يفيد أن الوقاع في الصوم الواجب موجب للكفارة ومثال ثالث قوله بطل البيع لمن قال بعت السمك في النهر بيع السمك لا بيع الا في ملك والسمك في النهر غير مملوك يقول بيع السمك في النهر يقول له بطل بيعك يريد ان يبين ان بيع السمك في النهر موجب لبطلان البيع فيفهم منه اشتراط القدره على التسليم في البيع ان التسليم شرط في عفوا ان القدره على التسليم شرط في البيع ومثال الرابع لا تعيد لمن سأل عن الصلاة في الحمام فيفهم منه عدم مانعية الكون في الحمام للصلاة يقصد بالحمام هنا حمام الاستحمام لا بيت الخلاء وهكذا وما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل كما إذا قال القائل وصلت الى النهر وشربت فيفهم من هذه المقارنه ان المشروب هو الماء وانه من النهر ومثل ما اذا قال قمت وخطبت اي وخطبت قائما وهكذا هذه كلها تدخل في دلالات التنبيه والثالث دلاله الاشاره ويشترط فيها على عكس الدلالتين السابقتين الا تكون الدلاله مقصوده بالقصد الاستعمالي بحسب العرف ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين او لزوما بين بالمعنى الاعم كما بينا بالامس سواء استنبط استنبط المدلول أو استنبط المدلول من كلام واحد ام من كلامين مثال ذلك ما قرأناه بالأمس من الآيتين قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وآية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هنا من مجموع الآيتين نستفيد أو ينتج عندنا أقل الحامل قال فإنه بطرح الحولين من ثلاثين شهر يكون الباقي ستة أشهر فيعرف أنه يعني الستة أقل الحامل ومن هذا الباب أيضاً دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته لأنه لازم لوجوب ذي المقدمة باللزوم البين بالمعنى العام ولذلك جعلوا كما سيأتيه جعلوا وجوب المقدمة وجوباً تبعيا لا وجوباً أصلياً لأنه ليس مدلولا للكلام بالقصد وإنما يفهم بالتباع أي لبلالة الإشارة المولى يقول أقم الصلاة فهنا ما في توضع أقم الصلاة لكن لأننا نعرف من الخارج أن الصلاة لا تتم إلا بطهور فنقول هنا وجوب الطهور وجوب تبعي لوجوب أقم الصلاة وسيأتي إن شاء الله خب ألجة ثانية هذه الدلالة الصلاة حجة أم لا قال أما دلاله الاقتضاء والتنبيه فلا شك في حجيتهما قلنا بالأمس من باب حجيه الظواهر في حجيتهما اذا كانت هناك دلاله وظهور لانه من باب حجيه الظواهر ولا كلام في ذلك انما الكلام في دلاله الاشاره حجه ام لا قال واما دلالة الاشاره فحجيتها من باب حجية الظواهر وصنف يقول محل نظر محل إشكال محل تأمل محل نظر وشك لماذا؟ قلنا بالأمس الإشارة اصلا مو دلاله لأن تسميتها يعني الإشارة بالدلالة من باب المسامحة من باب المجار إذ المفروض أنها غير مقصودة أنتم قلتم في الإشارة لا يشترط القصد صحيح؟ والدلالة تابعة للقاصد فإذا هذه لا يشترط فيها القاصد فليست بدلالة إذ المفروض أنها يعني الإشارة غير مقصودة والدلالة تابعة للإرادة والقاصد وحقها أن تسمى إشارة أو تسمى إشعاراً فقط بغير لفظ الدلال بغير لفظ الدلال لا تقولوا دلالة بعض لا تقولوا إشعارة لا تقولوا دلالة فليست هي من الظواهر في شيء حتى تقولوا حجة أو لا حتى تكون حجة من هذه الجهات نعم هي حجة من باب الملازمة قمنا بالأمس ذكر الملزوم يؤدي إلى حضور لازم من باب الملازمه العقليه حيث تكون ملازمه فيستكشف منها لازمها سواء كان حكما ام غير حكم كالاخذ بلوازم اقرار المقر اذا قال المقر فلان زوجتي هذا الاقرار له لوازم من اللوازم المطالبه بالنفقه المطالبه بالسكن المطالبه المطالبه الى اخره بالارث لو مات ايضا كالاخذ بلوازم اقرار المقر مع انها غير مذكوره في الكلام الا وإن وان لم يكن قاصدا لها او كان منكرا للملازمه وسياتي في محله في باب الملازمات العقليه ان شاء الله تعالى تم بحمد الله الانتهاء من باب المفاهيم وندخل في بحث مهم اسمه بحث العام والخاص السؤال الاول في بحث العام والخاص ما تعريف العام والخاص ما معنى الخاص والعام يقول المصنف العام والخاص من المفاهيم الواضحه التي لا تحتاج الى تعريف ان قلت وقد عرفت يقول هذه التعاريف المذكوره كلها من باب شرح الاسم تعريف لفظ بلفظ اخر تسالني مثلا تقول ما الاسد ما الاسد اقول لك هو السبع اذا كان معنى السبع عندك واضح تقول نفس عدانة أقول لتنبسه هذا مو تعريف حقيقي هذا التعريف إبدال لفظ بلفظ آخر فقط إذا كان اللفظ الآخر أوضح عند السائل واضح يصير هنا تعريفات العام والخاص العام والخاص من المفاهيم الواضح ما تحتاج إلى تعريف وهذه التعارف المذكورة من باب شرح الاسم وإلا كل من عرف كل من عرف العام والخاص زيد يعرفه امر يشكل عليه امر يعرفه باكر يشكل عليه كل من عرفه اشكل عليه فالافضل ان نقول هذه التعاريف من باب شرح الاسم حتى بعد الواحد يتغاضى عن الاشكال على التعاريف يقول العام مو تعريفه العام مو في تعريفه يقول هو اللفظ الشامل اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح أن يصدق عليه العنوان لجميع ما يصلح أن يصدق عليه العنوان مثل لفظ العالم في قوله في قوله أكرم كل العلماء أكرم كل العلماء هنا لفظ العالم لفظ العالم يصلح أن يشمل كل من يصدق عليه عنوان عالم يصح فإذا كان عندنا مئة عالم مئة عندنا فهذا العنوان العالم هذا اللافظ عام يشمل الماء أيضا وهذا يصير بل يمكن أن نقول هنا أن العالم عام والحكم أيضا عام أكرم هذا هم عام. لماذا أكرم عام؟ لأن يشمل كل أنواع الإكرام من له من أطعامه من كل أنواع الإكرام مو فقط اللفظ هنا عام لفظ عالم بل حتى الحكم يعني أكرم هنا عام يفتق على جميع على كل الفاضل على كل أنواع الإكرام واضح معنى العام اذا العام هو اللفظ الشامل او اللفظ الذي يشمل بمفهومه كل ما يصح او يصلح ان يصدق عليه العنوان كلفظ عالم كلفظ سيد كلفظ فقير كلفظ الاخره اذا واحد قال اكرم كل الساده أو لا احترم كل الساده كرامه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهذا هذا اللفظ الساده يشمل كل من يصلح ان يصدق عليه هذا الانوار من اولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا اللفظ هذا اللفظ العام والخاص قال والخاص شمون اللافظ لبعض مولكل مولكل لبعض الأفراد فقط واضح يصير طبعا أيضا مع قيد مما يصلح أن يطلق عليه هذا العنوان كما إذا قال القائل يصدق على الفقير العادل احترم العالم العامل احترم السيد العادل هنا هذا اللافظ السيد العادل العالم العامل الفقير العادل يصلح أن يشمل البعض فقطهم وليس كل الفقراء هنا الفقير العادل يصدق على بعض أفراد الفقراء مو على كل أفراد الفقراء واضح معنى الخاص والعام واضح معنى الخاص والعام ثم عندنا أيضا التخطيط والتخطف نقرأ هذا المقدار ونشوف نوص الأولاد التخصيص معنى التخصيص شنو؟ اذا عندنا عام وعندنا خاص بعد عندنا تخصيص وتخصص التخصيص قالوا هكذا معنى التخصيص هو اخراج التخصيص اخراج بعض الإخراج بعض الأفراد إخراج بعض الأفراد من الحكم مع بقائها تحت الموضوع التخصيص إخراج بعض الأفراد من الحكم مع بقائها تحت الموضوع مثلا المولى يقول أحل الله البيع وحرم الربا سؤال سؤال إذا أنا تبايعت مع السيد بالربا هذا بيع أو لا بيع أو لا إذا تبايعنا بالربا بيع أو ليس بيع فتحت أفراد البيع باقي لكن من تحت الحكم وهو الجواز وهو الحليه خارج أحل الله في البيع وحرم يعني وحرم بيع الربا مثال آخر نقول أكرم العلماء ثم يقول لا تكرم المقصرين منهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين